بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتبع وَرَقُّو ان يَقُولوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِنْ Siapa yang Allah yang mengetahui orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berkhianat? Atau ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جاهد فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ الضَّالَّ ظَالِمٌ لِلْعَالَمِينَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفّر عنهم سئاتهم ولا نجزي ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جَدَلَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقُلْ ادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ ثُمَّ ارْجِعُوا فَاعْتَرَفُوا بِالَّذِي لَا يَسْتَطِيعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا بِمَا كُنتُمْ تَمْتَهُونَ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 فَإِذَا خُذِيفَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَذَا بِاللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ إن إِنَّا كُنَّا معكم الا ليس الله باعلم بما في صدور العالمين وللا لمن فَارْزُقُ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَتَّبِعُونَ سَبِيلَنَا وَنَحْمِلُ خَطَايَاهُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون، ولا يحملون أثقالهم، وأثقال مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة. عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم موالمون فأم جئناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا dan kum baik ulakum, in kum Kauzun minzunillahi, la ymanikun lakum rizq, fadzawu'ndallahi rizq wa'abdzu, fadzawu'ndallahi rizq وندعوا نشكر له إلي ترجعون واخي انت كذبوا فقط كذب امم من قبلكم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 يروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاء الاخرة ان الله على كل شيء قدير يُعذِبُ مَن يَشَاءُ ويرحمُ مَن يَشَاءُ وإليه تُقْلَبُونَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَاءِ من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قال اقتلوه أو حرقوه فأنت جاء الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما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 قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذر Nubuatan dan Kitab, dan Ayesinah, Ajaran dalam dunia, dan Dia dalam Akhirat, Walutan ilqalil qomii, inna kum la ta'doon al fa'ishat ma sabqakum bia min ahdib min al Tetun raja, dan tetukatun sabil, dan tetun رب علاب اللعين كنت من الصادقين. قال رب صلني على القوم المفسدين. وَلَمَّا جَاءَ رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا والم قَالَ إِنَّ فِيهَا نُطًّا قَالَ نَحْنُ أَحْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا الْمُرَأَتَ كَانَتْ مِنَ الغافرين. أَلَمَّا آ جَاءَ رُسُلُنَا نُطًى سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ مُنَ جوع وأهلك إلا مرأتك كانت من الغافلين إن مزنون على أهل هذه القرية رج Zam من السماء وكانوا يمسكون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يحتلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر وارجوا اليوم الآخر ولا تعتوا في الأرض مفسدين فكلبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم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 مساء بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وكل أن أخذنا بذن به فمنهم من أوصى عليه حاصبا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ غُصَّةً وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثال العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يحب ونحقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين لُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِبِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ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 وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب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 عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير منه أو لم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا اعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستع يلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستحجلونك بالعذاب وإن جهنم لا محيط ما يوشأهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوكو ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إِن إن أرضي واسعة فإياي فاحبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن بوء أنهم من الجنة غرف تجري من تحتها الأنهاقان دين فيها. نعم أجروا العامدين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل نز. الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخ طَارَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُونَ نُضُحْ بِأَنَّى أَنكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ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 هم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدنيا